إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَغْطُرُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَبِّرُوا وَيَغْطُرُونَ اللَّهَ يَغْرُونَ بِالْقِسْطِ وَالنَّاسِ تَبَشِّرُونَ بِعَدَابِ بينهم ثم يتعلى يا جَمِيعًا إِلَىٰ مَا يَعْبُدُونَ وَفِي كُلِّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَأُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ كُلٌّ أَمَّا مَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ شاءت يتك الخير انما جعلكم شيء قدير تورد الليل في ف الحي من الملك و تخلف من الحي تشاب بغير حساب لا يتقن المؤمنون الكافرين من المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تمنوا يحلمهم الله ويعلم ما في السماء وما في الأرض وهو الله على كل شيء قدير یوم و مایت من, خير من لو و فَكُنْ لِلَّهِ وَالشَّهْرِ وَطَاهِرٌ رَبُّ الْحُجْرِ بِالنِّعَمَاتِ فَلِذَا كُنْ كُنْتُمْ تَحْمِلُونَ وَرَأَتْكُمْ يُحِبُّ مِنَ اللَّهِ <smoking mortality> بسم الله الرحمن الرحيم قل انطيا الله رسوله فان ترملوا فان من بعض الله سبيع العليم. إذ قالت الله كيوانا مني لذبت بكما في فطني محطرا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. باتها قالت عبيني وضعها بما رضت وليس الزكركالأمنثى وإني سميفها وريم وإني أعيدها بك وذري يها تقبلها <تصفيق> رضوا بضمون الحسن ودل على الحسن وكفلا ذكريا كلما دخل علي ذكريا الإحراج بعد بعيد من قال يا مريم أن لك هذا قالت هو بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَيُّقُّ مَنْ يَشَاءُ بِغْيْرِ الْحِسَابِ هُنَذِكَ ذَعَى قَالَ رَبِّي أَبْنِي مِنْ لَذُنْكَ نُرِّيَّةَ وَلَوْتَوْا إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَنَادَتُ الْمَلَائِكَةُ وَقَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَامِ أَنَّ اللَّهَ يُمَشِّيُ أَنَّ اللَّهَ يُمَشِّيُ كَمْ يَحْيَى مُصَلِّي طَرِبَ بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ يَسِدَهُ وَحَصُّهُ وَنَمِيَّ مِنَ الصالحين. هُوَ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ قَالَ ربي وَسَبِّحْ لِلْعَشِرِ وَالْمِلَكَارِ وَإِبْطَالَكُ الْمَلَائِكَةُ يَا نَوْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْقَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْقَفَاكِ عَلَى لِسَاءِ الْعَالَمِينَ يا مريم نتي لربك أسدي وافكعيمع واكعين ذلك منأباء الغيب محيم وما كنت لدينبيلكون أقاما يكفر مريم وما كنت لدي يختصقون قالت الملائكة يا مريم إن الله يمشر كلمة من وسوء المسيح اسمه المسيح عيسى من مريم وديع في الدنيا و من القربين ويكلمنا في المد كنوا ومن الصالحين قالت رب أن يكون لي ولو ولم يمسني بشور صار كذلك له يخلف ما يشاء إذا معلموا الكتاب والحكمة والتوراة والإذن والجيل ورسولا إلى بني إسرائيل قد جدتكم بآية من ربكم بآية من ربكم أنني أخلق لكم من الطين طير فآفف فيف يكون فيكون, فيكون طيعا بإذن الله وأبعده الأكماه والأبعص وأحيل موتا بإذن الله وأنبهه بما تأكلون وما تدعون في بيوتكم. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ مَا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ الرَّبَّ كَفَّ سَطَّتَهُ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ هَذَا